من كان عدوًا لجبريل فإن له على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وردم البشرى من ملئ من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبيريل ومن كان فإن له عدوًا الكافرين ولقد أنزل إليك آيات بين وما يف به إلا الفاسقون أو كل ما لا ولما جاءهم رسول من عيد الله مصدق لما دعهم نبدى فريق من الذين هو الكتاب كتاب الله وعار كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تفل الشياطين على ملك سليمان وما تفل سليمان ولكن الشياطين كفروا معلموا على الناس السحر وما على الملكين ببابنا آمود و معود منوع اليمان ابن من أحد حتى يقولان نما أحد ابنكم فلا تكفر فيدعون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم شعوا به أمان لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما كنت من عهد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقلوا انظرنا واسبعوا للكافرين عذاب أليم ما يرد الذين كفروا من أهل الإثار ولا المشركين أي إن ربكم الله يخلص برحمته من يشاء الله ذو القضل الأعظيم ما ننسق من آية منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على فرن شيء قدير ألم تعلم أن الله له السماوات والأرض من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ظلت سواها السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسن من عند من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا واصلحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقيموا الصلاة وعادوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير فجدوا بعيدا هو إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هدى أو نصارى في كماليهم قل لاتوا برهانكم إن صادقين فلا من أسلم وجهه لله وهو محسنه فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصر على شيء وهم يدون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله الله يحكم بينه اليوم يا في يخلون ومن أظلم منا مرعس أجد الله أي يقترب لسمه وساع في, في حرامها لا كما كانوا أي يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خز و لهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشب والمرب وإينما كونوا فهم وجه الله إن الله عزيز عليم وقالوا اتخذ الله ولذين سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بذيع السماوات والأرض وإذا قضى أمران فإن لا يقول له موقع يكون وقال الذين لا يعلمون لا يكلمون الله أتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم بثن قولهم فشابهتهم قد بينا الآيات لقوم إنا أَرْسَلْنَاكَ بالحق بَشِيرًا ونبيراً ولا, ولا تُسْأَلُ عن أصحاب الجحيم ولا انقضى عن اليهود الذين صار حتى تتبع من لهم كل منهم الله هو الغدير ولا يتبعه أهله من بعد الذي جات من العلم من الله يوم, يوم ولا مصير إلا من لهم. بكلماته فاتمهن قال إني جاعدك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يمال واهد الخالدين وإذ جعلنا البيت مدامة للناس وأنه واتخروا من مقام إبراهيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعي لأن طهر بيه للطارفين والعاكفين والركع السجود وَإِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْنَاهُ أَبَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الْفَتْمَرَاتِ مَا من أَعْرَضَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنَّمَا أَنْتَ رَفَعْتِهِمْ قَلِيلًا فَمَا أَبْطَأْهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ انما نسكر واتمانا ان انك انت التقواه الرحيم ربنا وارسلتي رسولا منهم يترى عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرضى ملة ابراهيم وانهم ولقد وإنه في الآخرت من الصالحين إذ قال له ربه أسلم ولا أسلم لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم مرين فلا كموتن إلا وأنتم مسلمون أن كنتم شهداء أيضا يعقوب الموت إذ قال لدره I was روم oh اینا وقل رب اذهب عني رب الريح من وما كان الله ليضيع ايمانكم إن الله بالله سنرهم في السماء فالنور منك تنقلب ترى تقربك المسجد الحرام وإن الذين هم كتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن كان الذين انزل كتابا مثل آياتهم ما سمي يومئذ وما انتم متبعون قبلتهم وما هم بتابعين قبلة ولئن تبع منهم ليبتنون الحق وليعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المنتهين ولكل رجهة هو موليها فاستبقوا الغنوات أين لا تكون بكم الله جميعا إلا الله على كل شيء قدير ومن حيث فرجت فولی وجهك شكر المسر الحرام وانه نلحق من ربك ومن الله برافل عما تعملون ومن حيث فرجت فولی وجهك شكر المسر الحرام وحيث ما كونت فولی وجوهكم شكره لألا يكون بالناس عليكم حجة إلا الذين منهم فلا تخشوهم من عليكم كما أَرْسَلْنَا نَبِيًّا مِّن قَبْلِكَ يَدْعُو إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ وَيَأْمُرُ عباد من مصيبه و صلوات لا إذ يبعنهم الله ويبعنهم إل واحد لا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلافف الليل والنهار والفرك ولج في بما يرفع الناس وما وبدل بها من همه داده وقصريف البياح والسحاب المسخر بين السماء ورده آيات لقومی ویعفظون ومن الناس مين يدهدون من, من همه داده آمه داده يحبون هم تحب الله والذین آمنوا أشد حبا لله ولو شديد العذاب بالطبع الذين تبعوا من الذين تبعوا. نبيه ثمنا قليلا ولا عندما يأخذون في بطوره إلا النار ولا يترم الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يزكيه ولهم عَذَابٌ أَلِيمٌ هؤلاء الذين اشتروا فلا نتبه دا والعذاب بالنغفرة فلا أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين في الكتاب